فَأَسَابَهُمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا نُرِيدُ الدُّخُولَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ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 ايْمَانَكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رقبة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ رَٰحِفُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم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 قَد سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَجْعَلَ اللَّهُ مِن دُهَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا نَصِيبَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 اِثْنَانِ فَآخَرَانِ يَقُومانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذلِكَ ادْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 وَإزْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينك هيَئَةِ الطَّيرِ بإزْن فَتَثُخُ فيِيهَا فَتكُ قَرًا بإزْن وَتُبرِْئُ الْ الأكمَه وَأَبرْصَ بإزْن وَإزْ تُخْرِرجُ الْ المَوْتَ بِإزن وَإزْكَ إِسْرَاءَ إِلَيْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَرْهَيْتَ إِلَى الْحَوَارِجِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا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 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمِرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ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 وَإِنْ تُؤْثِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هذا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 الحمد لله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم فأَجَلُم مُسََّد عَّدَهُ سَُّ أَتُمْ تَمتَرُون فهُوَ اللَّهُ في السمواتِ وَفِي الأضِي يَعلَمُ سرِروكُمَّ جَهْرَكُمَّ يَعلَمُ مَا تَكْسِذُود.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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّا كَانَ لَهُم فِي الْأَرْضِ مَلَكًا لَّمْ نُمَكِّن لَّكُمْ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عليهم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 انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون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 وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ لُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَدَّرُوا عَلَى مَا تُذْبِ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ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 وَلهُ شَأْنُ اللَّهِ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ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 مَا ثَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُذِلُّهُ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 Fələmə nəsəl-maa zəkkiru bihə, fətəxna mələyəm əbəqəbə ql-şeyyə Hətə əziə fərəhə o bimə ötü, əkəzəna həm bəqətəndirəm, وقوطع عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله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 فليس الله بأعلم بالشاكرين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 هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله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 إن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاضِيَ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 أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم وَكَذَّبَ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل.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 أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَا دَعُوا مِنْ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 فنْ أأَقمُ الصَّلاةَ وَتَّقُ فهُو الذي إلَيهِ تُحشَرون فهُو الذي خَلَقَ السمواتِ وَأَرضَ بِ الحَّ وَيَومَا يَقولكُ فَكُون قَهُ الحَق وَلَهُ المُلْكُ يَْمَيُ فَخُ فيِي الصّور عَِمُ الْ الغَيبِ وَالشَّهَادَ وَهُوَ الحَكمخَب وَإِذ قَالَ إبرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذ أَصْنَامًَا آالِهَا إِ رَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظُلَلٍ نُدْبِين وَكَذَالِكَ نُدِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقْنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الاافلين فلم نرى القمر بازغا قال فلقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت وَلَ يَا قَوْمِ إِ بَذِي أَُِّّا تُشْرِكُون إِن وَجَّهْت وَجههَ للَِّزِي فَقَرَ السَّمواتِ وَالأَرغ وَوحَنِي فَأمَا أَنَ مِنَ المُشِْكين وَحَجَهُ قَوْمُوه قَالَ أَتُعَجِّلُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَذَا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا فَلا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَن يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَذَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ غُلَطًا فَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَلَم يَتَبَيَّنَ لَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كانوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْثُرُوا بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتَخْشَوْنَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ سُمَّزُرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْأَطْوَافِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء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 Və النَّخْلِ مِنْ mən qal'i haqin və nəudaniyət və jənaqin mən əğnaqin və zəyitun və rəməni məştəbəhə və və gəyirə ان في ذلك لكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء أن جنًا وخلقهم ذخر قول له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُنَّ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا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 يُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُيُونِهِمْ يَعْمَهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ